وغير المغضوب عليهم ولا ا ل ي ن واذا قيل لهم ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ليحملوا أ و ز ا ر ه م ك ا م ل ت ي و م ا ل ق ي ا م ة ومن أوزار م ن أ و ز ا ر ا ل ذ ي ن يضيونهم ب غ ي ر ع ل م ألا س ا ما ء ي س ر مكر و ن قد ا ل ذ ي ن من ق ب ل م فأتى ا ل ل ه م من ا ل ق و ا ع د فأتى ا ل ل ه ن ا م ي ه م السقفهم ف و ق ه موسوعه النابلسي م للعلوم ي الاسلاميه ي أوت ا ل ل ع موسوعه إن الخزي ا ل م و ء النابلسي ي تتوفاهم للعلوم م م أنفسهم ا ل ا س ل ا ل ل ه م ا كنتم ت م ع ل و ن ف د خ ل و ا أبواب ج ه ن م خ ا ل د ي ن ف ي ه ا ف ب ل س مثوى ا ل م ت ك ل ي ن و م ا ل للذين ا س ل ا م ي ا you <laughs> ل و شاء ا ل ل ه م ا ع ب د ن ا من دونه ب ل س ي نحن و للعلوم ا آباؤنا و ا ن ا ل ك ف ع ل ا ل ذ ي ن م ن ق ي ه موسوعه النابلسي و فمنهم للعلوم ومنهم ا ل ل ا ل س ل ا م ي الأرض فراض كان عاقبة ا ل موسوعه ك ر ي ن ت ل ى د ا ل ن ا ل ل ه لا ي ه د ي م للعلوم الاسلاميه ه م ن م موسوعه النابلسي للعلوم حقا الاسلاميه